fá iza âzma l-âmır fá lâ fadâqû l-lâh l-kân xayr l-lâm fá h-l-âsîtum în t-walîtum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 رسولا ولا تبطلوا اعمالكم ان الذين كفروا صدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمن وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إِن يَسْأَلْكُمُهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُ وَيُخْرِجْ أَضْوَانَكُمْ هَאَمْتُمْ ها هَاأُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلُ ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الوني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم